لعيونها قمت عشق الوان الطبيعة والزهور وقمت انتظر لحظة غروب الشمس وشقلونها الليل ما عضو والقمر يضفي على قلبي سرور ضو القمر من خدها والليل قيمتونها الله عين العاشق اللي شايل قلب غيور لا شاف بعض الناس في كثرة الحالة يطرونها ها تخفي جمال الوجه ما تمشي سفور وصيرنا بس الوحيد اللي عرف مضمونها مضمونها كل الله الحلا والله واحساس وشعور الله يسلمها ويحفظها لنا ويصونها يا نور نور النور يا اطلب كالقمر بالليل نور منو يلوم القلب لو خلى البشار عيونها بالمختصر حبي له ها معاد تحويها السطور يعني على المعنى الصحيح قلوا علي مجنونها المشاب.